إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من, من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له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 وابتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <تصفيق> أما بعد إن الحديث كتاب الله <تصفيق> وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وشر النور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله أما بعد <تصفيق> فهذا اليوم هذا اليوم قد يكون اخر ايام شهر ذي القعده <تصفيق> وقد نستهل غدا ايام ايام العشر منذ الفجر هذه الأيام التي تعد أفضل أيام العام كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حديث سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 من طريق مسلم البطيين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ما من ايام العمل الصالح بها احب الى الله من هذه الايام اي ايام العشر اه اي أيام العشر التي تبدأ بغرة الحجه واخرها يوم العيد يوم العيد الاكبر يوم العاشر يوم الحج الاكبر آه. هذا آخر آه. وكما في رواية عند الدارمي انه صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام ازكى عند الله من هذه الأيام ثم ذكر قول سعيد بن جبير الذي روى الحديث عن ابن عباس ذكر عن سعيد بن جبير الذي رواه الحديث عن ابن عباس أنه كان اذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يقدر عليه يعني ما يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك ما معنى الاجتهاد في العمل الصالح في هذه الايام أيام العشر أولا علينا أن نعرف فقه فقه العمل الصالح لأن بعض الناس يخلط في هذا خاصة في الأيام الفاضلة نحو شهر رمضان ونحو هذه الأيام يعني الأعمال لها مراتب لها مراتب في الفضل عند الله عز وجل فلا ينمج لاحد ان أن يأتي بعمل مفضول يقدمه على عمل فاضل ويدعي أنه عمل صالحاً أو أنه عمل ما هو الأفضل آه. وميزان الأعمال جاء ذكره في حديث أبي غريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي ولياً فقد آدمته بالحرب نعم وما تقرب الي عبدي مما افترضته عليه وما تقرب بشيء حب الي مما افترضته عليه وما, علي. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل بالنوافل حتى احبه اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأغطينه هذا هو ريزان أعمال ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه لأن أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق في أيام العشر وفي غير أيام العشر في القراءة الواجبات ثم تأتي بعدها النوافل على مراتب ايضا والتي يسميها البعض من السنن وان كان لفظ السنن اعام يشمل الفرائد ويشمل النوافل لكنه استقر في اذهان العامة ان مصطلح سنة يعني النافلة اي المستحب ولكن هذا على الاطلاق ليس بصحيح فالسنن تشمل الفرائض والمستحبات ليست المستحبات فقط آه. بل تشمل العقائد آه. نعم. لان معنى السنه هي كل ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه آه. إن الاعتقادات وغير الاعتقادات الاعتقاد والعمل ومن التقريرات اي الاشياء التي اقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت امامه او قالها احد من الصحابه امامه واقر ذلك هذه سنه تسمى بالسنه التقريريه فالسنن أعم. اعم واشمل من مسألة نوافل بعد الصلوات فقط يعني استقر في اذان, أذان الناس ان السنه سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب نعم هذه من السنن لكنها ليست هي السنة فقط السنة تشمل الاسلام كله تشمل الصلوات الخمس الفرائض هذه سنة لان كيف تعلمنا الصلاه من النبي صلى الله عليه وسلم فريضه من الذي علمنا الفرائض من الذي علمنا الحج من الذي علمنا فريضه الصيام النبي صلى الله عليه وسلم فدي بالمصطلح العام تسمى سنن اي سنن السنن هي الشرائع كلها آه. هذا هو المعنى الصحيح الموافق لكتابه والسنه فالشاهد ان العبد يتقرب الى الله عز وجل باداء الفرائض اولا يعني لا ينبغي العبد أن ان يقول انا اصلي مثلا نافله المغرب ولم يصلي فريضه المغرب لا يستقيم الامر آه. كالذي ها يصوم رمضان ويترك الصلاه نعم ادى فريضه وترك فريضه أو او ياتي يصوم مثلا في يوم عرفه او يصوم في يوم عاشوراء ولا يصوم رمضان فهذا لا ينفعه لانه ترك ما هو اهم آه. ترك ما هو أهم فأداء الفرائض هو احد العمل الا الله والجوا الفرائض تشمل كل ما أمر الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آه. واهمها بلا شك ما جاء في الأركان الخمس أركان الإسلام آه. بدءا من الشهادتين واتهاءا بفريضة الحج وأعظم أعظم فريضة هي التوحيد أعظم مفترض الله على عباده اعظم الاعمال كما في حديث ابي هريره في الصحيحين ايمان بالله التوحيد يعني عبد نعم يصلي الصلاه الخمس التي من اعظم الفرائض بعد التوحيد ولكنه لم يأتي بالتوحيد كيف لم يأتي بالتوحيد اتى بما يناقض التوحيد رجل يصلي الصلاه الخمس هو يدعو غير الله عز وجل يذهبوا إلى قبر البدوي إلى مسجد أحمد البدوي في طنطا يستعيدوا البدوي يا بدوي إشف ولدي يا بدوي هات اليوسفة كما قال أحدهم في مولد البدوي نحن نحتفل الليلة بمولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعى في البحر في البر والبحر أجاب إله مع الله؟ هل البدو صار إلهًا يدعى في البر والبحر من, من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ويكشف السوء؟ ها إله مع الله؟ لا إله إلا الله هذا كيف تقبل منه الصلاوات؟ كيف؟ وقال إنه أدى وترك أعظم فريضة التوحيد توحيد الله عز وجل فلا قبول لأي عمل مهما كان العمل، ولو صلى طول الليل إلا أن يأتي بالتوحيد اولا أن يعرف معنى لا إله إلا الله اي لا معبود بحق إلا الله لا يتوجه بالعبادة مهما كانت إلا لله وحده وما أعظم عبادة؟ ما أعظم عبادة عند الله؟ الدعاء كما <تصفيق> بحديث النعمال بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الدعاء أفضل عبادة فمن دعا غير الله فقد أشرك من الله العظيم جعل هذا الغير إلها مع الله لأنه ما معنى الإله الإله في لغة العرب هو المعبود فمن توجه بعبادة لمخلوق فقد جعله إلها أي معبودا من توجه بالدعاء الذي هو أعظم عبادة إلى مخلوق مهما كان المخلوق ولو كان رسولا ولو كان نبيا فقد جعل هذا المخلوق معبودا يدعى والله عز وجل قد حرم أن يعبد غيره أن يدعى غيره طبعا. كما قال عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعون فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين والمشركون قديما مشركوا العرب ومن كان قبلهم كانوا يعتقدون أن الرب واحد ما أشركوا في الربوبية إنما شركهم كان في الإلهية كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم هذا قول المشركين يقرون بالربوبية يقرون بأن الرب الخالق هو الذي خلق السماوات والأرض العزيز العليم لكنهم أشركوا في الإلهية توجهوا بالعبادة لغير هذا الرب الذي اقر بوحدانيته في الخلق والرزق والتدبير يعلمون يعتقدون ان الذي يرزق هو الرب وان الذي يخلق هو الرب ما انكروا ذلك ولكنهم لماذا اشركوا قالوا نحن لا يمكن ان نصل الى هذا الرب الا عن طريق واسائط شركاء يبلغون عبادتنا ودعاءنا لهذا الرب وهذا الذي ذكر الله عز وجل عنه في سورة الزمر والذين اتخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا هذه شبهتهم شبهة المشركين قديما وحديثا قالوا ما عبدناهم ما عبدنا البدوي ولا الحسين ولا مريم ولا المسيح ما عبدناهم وتوجهنا اليهم الا ليقربون الى الله واخفا شركاء وقالوا هم شركاء الله أي في العباده والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم اي ما لم نعبدهم لماذا الا ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى هذا قول الله عز وجل ولكن الناس لا يقراون القران إلا من رحم الله لا وإن لا يفقهون لم يتعلموا التوحيد ولذلك يقعون في شبهات أهل البدع الذين يضلونهم غير علم فأعظم عبادة على الإطلاق التوحيد أي أن تعبد الله أي أي هذا أصل العبادة هذا أصل قبول الأعمال لن يقبل الله لك عملا إلا بالتوحيد إلا بأن تعتقد أن المستحق للعبادة وحده هو هذا الرب الذي خلق السماوات والأرض لا شريك له في العبادة آه. المحبة مطلقة لهذا الرب الخشية الذي خشه القلب الخوف خوف السر من الرب وحده آه. عبادة هناك من يخاف أن يضره الحسين جعل هذه العبادة القلبية التي تسمى بخوف السر جعلها لمخلوق يخاف من الحسين أكثر من خوفه من الله لذلك إذا قيل له عليك أن تقسم بالله العظيم أنك مثلا ما سرقت قد يقسم فإن دخيله يقسم رأس الحسين يخاف أن يقسموا برأس الحسين يخاف أن الحسين أكثر من خوفه من الله نعوذ بالله فعلينا ان نعرف التوحيد ما هو التوحيد ما هي عبادة الله حتى تقبل أعمالنا فلا قبول للعمل مهما عملت ولو صمت الظهر كله إلا أن تكون على عقيدة صحيحة أن تكون موحدا التوحيد الخالص أن تعتقد أن المستحق للعبادة وحده الله لا معبود بحق إلا الله الذي فوق عرشه يرى أعملك فسبحانه فوق العرش يرى عباده ويرى أعمالهم وسوف يجازيهم عليها إن كان أمعات فكان اللقاء اللقاء بالرب يلقى كل احد منكم ربه يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كما في الحديث كل مؤمن سوف يلقى ربه يوم القيامة يحاسبه ليس بينه وبينه ترجمان يقول له الرب قد عملت كذا وكذا قد عملت كذا وكذا آه. اين البدوي اين الحسين ما هذا اللقاء من يفعله لك لأنهم عباد هم مخلوقون لا يملكون من امرهم شيئا اصلا ولا الرسل ليس لهم الا الشفاعه يوم القيامه نعم ولكن هذه الشفاعه يجب ان تقبل عند الله عز وجل وهذه الشفاعه لا تكون الا لموحد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في من دعا غير الله الذي يدعو البدوي يدعو الحسين هذا ليس على التوحيد الشفاعه كما في حديث ابي هريره لا تنال الا من مات لا يشرك بالله شيئا هذا اصل الاصول التوحيد لن تنال شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم احدا الا من كا إلا من مات على التوحيد مات على لا معبود بحق الا الله الله اللهم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فان النوافل التي تاتي بعد الفرائض متنوعة متنوعة أي كثيرة هناك نوافل للصلوات هناك نوافل للصيام هناك نوافل العمر والحج لمن اتى بالفريضه هناك نوافل تتعلق بالصدقات هناك نوافل تتعلق بالأقوال فالكلمة الطيبة صدقة هناك نوافل تتعلق بأداء الديون عن, ال... عن اصحاب الديون ان, إن لم تكفهم الزكاه لان الغارم الذي عليه دين له سهم في الزكاه أي الفريضة فان لم تكفي ان لم تكفي الزكاه لاداء هذا الدين لصاحب الدين يستحب لاصحاب الابوال ان يتصدقوا عليه ان كان مستحقا لذلك هذه من النوافل بعد الفريضة آه. فالنوافل كثيرة ومن هذه النوافل التي يغفل عنها البعض ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه <تصفيق> أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في اليوم والليلة ثمت عشر ركعه بنى الله له بهن بيتا في الجنه وفي روايه من صلى في يوم وليله سنتي عشرة ركعه تطوعا لا فريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنه وعين بعض السلف هذه الركعات بالنوافل الرواتب التي تكون قبل وبعد الفرائض فجما جاء في تعيينها انها ناخله الفجر ركعتين ركعه الفجر اي سنه الفجر التي تكون قبل الفجر واربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء اثنت عشره ركعه, آه عشرة ركعة من واظب عليهن في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنه هذه من النوافل هذه من النوافل طيب كما ذكرت كلمه فريضه اعم من مسألة الأركان الخمس فقط هي تشمل الأركان الخمسه للاسلام وتشمل غيرها وكلمه سنه كذلك عام من نوافل الصلوات فقط بل هي تشمل الاسلام كله على المصطلح اللي الصحيح أو على المعنى الصحيح فأني نضرب مثالا يقال مثلا بر والدين سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على ذلك بالبقى هنا أنه أفضل أعمال بعد, إيه؟ بعد التوحيد بعد الايمان بالله بر الوالدين فإذا قلنا بر الوالدين سنة معناه أنه مستحب يعني لك أن تبر والديك ولك ان تعقم لا بل هي سنة مفروضة سنة فرد آه. من الواجبات بل من أعظم الواجبات بعد التوحيد بر الوالدين فكلمة سنة كما ذكرت عم تشمل الاسلام كله آه. كما قال الإمام البردهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة السنة والإسلام والإسلام والسنة لأن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن بينا معنى لا إله إلا الله طب ما معنى محمد رسول الله اي أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من عند الله كي يبلغنا كيف نعبد الله في كل الشؤون فرسالته هي سنته آه. وسنته مبينه ومفسره لكتاب الله عز وجل آه. فلذلك السنه تشمل الفرائض وتشمل المستحبات على المصطلح الواسع فبر الوالدين سنه اي فريضه في السنة آه. كذلك صله الارحام كذلك ترك المحرمات ترك الزنا ترك اكل الربا ترك الكذب والنميمه والغيبه هذه كلها من السنن التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم التي, التي المحرمات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته آه. وبين حرمتها فليقال ان ترك الزنا هذا مستحب لان جاء في السنه لا تزني او لا تزني ما يقول بهذا احد فافهموا معنى السنه فالسنه اشمل يعني الناس بعض الناس يظن ان اطلاق اللحيه هذه علامه السنه فقط لا هذه من ضمن الواجبات التي في السنه النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في حديث ابي هريره وفي حديث غيره قال اطلق اللحى أو ارخو اللحى اعف اللحى هذا امر والاصل في امره الوجود اذا امر صلى الله عليه وسلم بامر الاصل انه واجب الا ان يبين بقرينه انه ليس بواجب هذه من مسلمات علم اصول الفقه من القواعد المسلمه في علم اصول الفقه ان الاصل في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب اذا امر بامر الاصل ما واجب الا ان ياتي دليل اخر يبين انه ليس بواجب أنه مستحب فقط نضرب مسالمه السواك استخدام السواك ماذا قال صلى الله عليه وسلم في فضل السواك قال في حديث أبي هريرف لولا ما شق على أمتي لأمرتهم بالسواكي عند كل صلاة أو في رواية مع كل وضوء فهنا بيّل أنه لم يأمر بماذا؟ خشية المشقة على أمتهم قال لولا لولا أشق على أمتي لأ أمرتهم أي معنى ذلك؟ أنه لو أمر لا صار واجباً لا صار استخدام السواك واجباً لكن استخدام السواك مستحب آه. ليس واجباً فهدفقه الأعمال عليه نفقه هذا مبير النبي خير يخيرنا نفقه في الدين آه. آه. فالعمل الصالح في أيام العشر يشمل كل الأعمال الصالحة ومن هذه الأعمال التي خصت بأيام العشر التكبير كما ذكر البخاري أو علق البخاري بصحيه عن ابن عمر أو أبي غريرة أنهم كانوا يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما في التكبير من أول العشر مستحب إلى آخر أيام التشريق هذا التكبير المطلق أما التكبير المقيد أي الذي يقيد في أوقات معينة يبدأ من فجر عرضة الى اخر ايام التشريق اما التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت تكبر في طريقك في ممشاك على سريرك في بيتك في عملك تكبر في اي مكان هذه شعيره من شعار هذه الايام التكبير الله اكبر الله اكبر كبير الله اكبر واجل الله اكبر على ما هدانا او تقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذه كلها صيغ ثابته عن الصحابه صيغه ابن عباس الله اكبر الله اكبر كبيره الله اكبر اجل الله اكبر وعلم هذا صيغه ابن مسعود الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذه كلها ثابته عن الصحابه تكبر بايا شئ الشاب انا التكبير من شعائر ايام العشر حتى لو كبرت تجنيرا مطلقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله كذا كما ثبت عن الحسن البصري فهذه من من الأعمال الصالحة من العشر مع الصيام ليس نسي ظن الصيام فقط هو أفضل عمل لا هذا من ضمن الأعمال بل من من أعظم شعائر هذه الأيام التكبير وبقيه الاعمال من الصيام والصدقات وإصلاح ذات البين بل إصلاح ذات البين قد يكون فريضة أن تصلح ذات بين المسلمين آه. بل من أعظم الأعمال إصلاح ذات البين أن تسعى في الإصلاح هذا من أعظم الأعمال وبلا شك من أعظم أعمال العشر بالنسبة لمن يؤدي فريضة الحج هي أعمال الحج بلا شك بل, بل إن أيام العشر أنها فضلت بسبب أعمال الحج وفي يوم الثامن يوم التروية يبدأ الخجاج والشعائر وفي يوم عرفة الذي هو يعد من أعظم أيام السنة يكون الوقوف بعرفة ثم في يوم العاشر يوم العيد يوم الحج الأكبر الذي هو أعظم الأيام أيضا يكون التوافط طواف الافاضه ويكون الذبح ذبح الهزم وذبخ الأضاعي ويكون الرمي ورمي له الجمرات اعمال عظيمه شعائر هي مما هب الله به هذه الامه وميزها به عن الامم السابقه فعليكم ان تحمدوا ربكم على نعمه الاسلام ان والله اعظم نعمة انظروا الى الامم الاخرى كيف يعيشون في ظلمات الجاهليه وفي في حضاره القرن الحادي والعشرين انظروا الى اباحه الشذوذ في بلاد الكفر الان الان مقنن في بريطانيا في لندن في الطرقات والشواب ولا يستطيع من منهم لأن القانون يحميهم والشذوذ هؤلاء قوم كما قال عنهم ربهم ولكن كالأنعام بل هم أضل يعيشون عيشة الأنعام وهم في حضارة قرن 21 والعشرين ما زال يسجد ببعض الاصنام وقد يكون يركب مركبه فضائيه هناك من ياتي يسجد لتمثال رمسيس الثاني عندنا في الاقصر من الامريكان حتى لا يسجدون له ويعبدونه هذا مقرر هذا واقع هناك من يسجد لبقره قد يجدوا عالم فيزياء في الهند ينزل من طيرته يسجد لبقره احمدوا ربكم على نعمه التوحيد ولقومهم ما افتقدوا عقولهم وإن كانوا من أصحاب الحضارات المادية الزائفة التي تزول ولا قيمة لها نسألهم يثبتنا أن على التوحيد وأن يختم لنا به وأن يرزقنا الاكثار من العمل الصالح في أيام العشر. اللهم أصلح أمر هذه الأمة اللهم أصلح ولا تأمرها اللهم أصلح ولا تأمرها وارزقهم البطانه الصالحة التي تعينهم على الخير وتمنعهم من الشر اللهم لا تمكن منا عدوا فاجرا من الروافد أو من اليهود اللهم لا تجعلهم سبيلا علينا اللهم انصر عبادك الموحدين في اليمن الذين يقاتلون الحوثيين الشيعة المجرمين اللهم انصر عبادك الموحدين الذين يقاتلون اليهود في كل مكان وارزقهم قوة وارزقهم الهدة النافعة من الإيمان ومن السلاح اللهم لا تجعل اليهود ولا للروافد الروافد سبيلا على أمة الإسلام فقد اجتمعوا الآن على المسلمين عليكم أن تعرفوا عدوكم الروابط الشعب الآن هم أخطر عدو مع اليهود اجتمعوا مع اليهود لتدمير بلاد الإسلام بمساعدة الخوارج الذين يقتلون المسلمين تحت دعوة أنهم كفروا. كما يحدث في سيناء الآن تنظيمة المقدس يستبيحون دماء جنود الجيش المصري تحتدعوا انهم هاه كفار وانهم ضواهد هؤلاء خوارج ليسوا من اهل السنه اللهم يكف عنا شر الخوارج والروافض واليهود صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم اللهم